فينا جنطها والده حامل حما حليله فرحت الملايكه في السماء نقول ولاده من طراي بالبنشره صدا يرد لي على الهادي ايات الفرح وقلب زكي وحذر الليل انشراح طفى الليالي بهلولاده مابودج بينا جندمار مش حرب جماله في من الوجه نظار يا اللي ما ملكت جماله شبل الوصي خير العمال 15 رمضان هل بدر وكمان زهره وعطر غنت وكوكب زحل نجم الثريا بنور ميلاد انفكا نجم الثريا بنور ميلاد انفكا الولد نور يا نسيام ولد نور المجتمع يا حلب مولك رابع اصحاب العذابه جدتي من جرف بحر الغيب يا عامج من كرم صفر ديوان يا عامج من كرم صفر ديوان حد ما تنوصف هذا المساء والمزج يا فاطمه خير النساء جنوعي نس فرحه نبي مستاني هاي ولاده يوقب مغردا مغردا ya mal min qur jahil illi tala